بك في فؤادي خفا وذاب كاني ودمعي دفا سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الوارى دعوتك يا ربي بين جمع ساحر بصوت النجاوا بص